وذلك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ماذا خسر العالم من المسلمين هذا هو عنوان الكتاب الذي لازلنا نحاول أن نتدارس فيه لنعلم أن الجاهلية التي عالجها الإسلام وكابرها الإسلام قبل أن يسود الإسلام الدنيا كانت عتية وكانت شديدة زالت في صراع مع الحق وهي باطل بل هي أبطل الباطل حتى أن الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين يوم اختار محمد صلى الله عليه وسلم لحمل هذه الرسالة وجعله هاديا وغشيرا، فعلم أمته وأصحابه من بعده كيف يحملون هذا الدين ويعيشون من أجل هذا الدين، وكيف يقفون حياتهم على الله سبحانه وتعالى لينطلقوا في العالمين ليدمروا جدران ممالك شنخت على الظلم ووقفت على الظلم حتى أذن الله عز وجل ألا يعلو في هذا الكون راية، وألا ترتفع راية. إلا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وفرق من قال ملكنا هذه الدنيا القرون وأخبرها جدود خالدون وسترنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا حتى كان ما كان حينما قال رحمه الله وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون أصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمته سمينة وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهري أين المسلمون وألمني؟ وآلم كل حر سؤال الدهري أين المسلمون سؤال مؤلم حقيقي أين المسلمون الحقيقة لنا الآن معاني من طغيان الجاهلية مرة أخرى ومن طغيان الصفات السيئة وللأسف الشديد أن الإسلام الآن يخنق بأيدي أبنائه سكت صوت العلماء وعلى صوت الجراء سكت صوت العلماء وعلى صوت الجراء وتكلم الروايبضة فذهب إلى القتلة والسفاحين يصافحهم ويتحدث إليهم ويتفق معهم وينصر أهل الضلال والغي والسفاح على إخوانه من المسلمين حتى كان مكان مما ترونه الآن من تشرض من وتقطع وحتى صرنا الآن نقدم التنازل كل أذكر أن رجلا اسمه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المنف هذا الرجل اوحى الله اليه فجعله رسولا ونبيا فهذا الرجل صلى الله عليه وسلم كان في مكان اسمه المدينة المنورة واهم المدينة يومئذ لا يتعدى سكانهم او لا تخطى عدد سكانهم الخمسة الاف وجاءهم عشرة الاف رجل من فوقهم ومن بين ايديهم ومن كل مكان حتى أحاطوا بالمدينة إحاطة الصوار بالمعصن والحرب يومئذ لصالحهم وليست لصالح المسلمين والكل يومئذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبائل غطفان وتميم ثم جاء عليه الصلاة والسلام بالرجلين جاء بعيينة ابن حصن الفزاري وجاء بالأقرع ابن حبس فقال لكم ثلث ثمار المدينة على أن تعودوا من جيش الأحزاب فوافق فجاء شعد بن معاف وشعد بن عبادة فقال يا رسول الله ما فعلت قال صالحتهم على ثلث ثمار المدينة قال يا رسول الله أشيء فعلته بوحي من الله أن فعلته من نفسك أم أنك تريد لنا خيرا فقال عليه الصلاة والسلام بل رأيت العربة جميعا قد رموكم عن قرس واحدة فأردت أن أفعل لكم شيئا يعني حتى أخفف الحصار فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يا رسول الله يا رسول الله لقد كنا نحنهم في جاهلية وما كان أحد منهم يطمع أن يأخذ تمرة من تمر المدينة إلا كرن يعني كرم ضيافة أو بالثمن يعني يتسع ثمنها بيعا وشراء في صدقة أو بعد أن أكرم الله بك وبالإسلام نعطيهم الدنية في ديننا لا والله يا رسول الله لا نعطيهم الدنية في ديننا فقال رسول الله الله أكبر أبشر يا معاشر المسلمين وانصر الله المسلمين ومن بعدها سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضا يصاب وقد كان الصلح يحفظ دمى ولكنه رضي الله عنه وارضاه وقف رجلا شجاعا فكان ما كان أن سعد بن معاذ يحضر جنازته سبعون ألف ملك لم ينزل إلى الأرض قبله ويهتز عرش الرحمن من أجله لأن الله علم ما في سريرته علم أن سريرة هذا الرجل حب هذا الدين لا حب نفسه وشغفه وقومه وحزبه لا حب دعواته لهذه الدعوة التي قد تكون يوما من الأيام في ظاهرها تلبت لبات الإسلام وترتدي رداء الإسلام وتكتفي بكساء الإسلام وبالثوب ولكنها أبعد ما يكون عن الإسلام ما هي إلا مصالح شخصية وسيطرة لبعض الأطراب لتصبح بعد ذلك طعنة في هذا الدين نحن قوم كنا أذل فعذر الله بهذا الإسلام فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله ألم يقرأها يونس مخيون ألم يقرأها نادر بكار ألم يقرأها ياسر برهامي حينما ذهبون إلى البدع وإلى البلدع وإلى أولئك يذلون لهم. ويعطوه مدنية في دينهم نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن اتغينا العزة في غيرها ذلا الله ونحن نتغي العزة في غير الإسلام فما كان إلا الظل الذي ترونه الآن والذل الذي يضربه الله عز وجل على هذه الأمة والذل الذي نحياه الآن شاد بلطهية شاد صيع الناس لا يعرفون دينا ولا يعرفون ربا ولا يعرفون خلقا ولا يعرفون أدبا وفي النهاية يقتلون يسفكون الجناء ويرو وإن يكون الدماء ثم بعد ذلك تكون النهاية أن تمد إليهم اليد بالمصافحة ويقال لهم متحاور متحاور على تعديل الدستور الدستور الذي سببنا من أجل أننا رفضناه هذا الدستور الكفري الذي ليس فيه شيء يمط إلى الدين بصلة إلا القليل ولو أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قدر أن هذا الدستور كان قد كتب وفيه مادة واحدة من الإسلام لا تطبق لكان دستورا غير إسلامي فكيف وليس فيه إلا مادة وحيدة الآن يطالبون بتعديل الدستور بعدما كانوا في لجنة تأسيسية للدستور الآن يطالبون بتعديل الدستور يناقضون أنفسهم وينقالبون على أنفسهم وفي النهاية الضحية هذا الدين والمكسب لأشخاص لبعض الدعوات لا والله لا والله الإسلام لا يحتاجوا إلى هؤلاء بل هم يحتاجون إلى الإسلام لكن المرارة التي تعتصره نفسي إنما هي أن إخواننا الذين كنا نظن فيهم خيرا وذين ظنناهم رجالا وكنا يوما من الأيام نأمل أن يكونهم قادتنا إلى القدس يرفعون اللواء ونحن من ورائهم أو لتوحيد المسلمين ولكن للأسف الشديد على مثل هذا فلتبكي البواكي على مثل هذا فلتبكي البواكي نحن نسير على درب الإخوان تنازلات وراء تنازلات وراء تنزلات, تنزلات, تنزلات والدناء التي تسيل في رقبة رئيس الجمهورية في رقبة كل من ضيع هذا أنا والله أنا أدري يعني أنا تصورت أنني سأتقف بين يدي الله عز وجل ويسألني ويقول لي ماذا فعلت هل ألا يظنون أنهم مرقوفون بين يدي الله عز وجل ألا أظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم هؤلاء الذين قرأوا الفقه وقرأوا صنع الفقه ألم يقفوا ليقرأوا أن قبل دفع المضرة وجلب المصلحة وأخذ في الضررين هناك شيء اسمه إزالة الضرر الأصل هو إزالة الضرر نحن الآن نطعن الإسلام في مقتل ما يعز علي أننا نحن نحن من يطعن الإسلام في مقتل نحن الذين نضرب الإسلام في مقتل بأيدينا نحن والله أوتي الإسلام منا كما لم نؤت من الاعداء نحن نحن لي, ليس سوانا أعداءك أعداء كفار ولكن أنت أنت أنت من تحمل هذا الدين من تحمل هذه الدعوة أنت من تجاهد من أجلها أنت من تسير على دربها الآن أنت تبيع الأن أنت تبيع يا الله هذا دين الله عز وجل وهذا سر عزك وهذا سر مجدك وهذا سر قوتك حينما تبيع هذا الدين وتبيع سر قوتك وتبيع ثروتك ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر نحن ملأنا مؤخرة الركب بجدارة كما أن الأوائل ملأوا مقدمتها بجدارة ولا أدري ماذا نقول لرب حين أسألنا عن الشريعة لم نحر معاليها ومن يجيب إذا قال الحبيب لنا أضعتم سنتي والله محيها، اللهم غفرة اللهم غفرة اللهم غفرة رب العالمين اللهم إنا نبع إليك لما جاء بينها ولا اللهم إن نبرا عليك من هذه التي عليك يا رب وأنت قادر على نصر تدينك رب العالمين وعمنك قادن على نصر تدينك بين أبائنا اللهم اساعنا ولا تستبدلنا اللهم اساعنا ولا تستبدلنا اللهم ولا تستبدلنا اللهم اساعنا ولا تستبدلنا اللهم استعد لنا ولا تسبنا اللهم استعد لنا ولا تسبنا يا رب عفوا معلش انا اسف لكن يعني هذه كلمات كان يجب ان تقال في هذا توقيت أنا أتكلم على ماذا حصل الآن بالحطاة المسلمين الكلام الآن يقول الشيخ رحمه الله المرأة في المجتمع الجاهلي المرأة في المجتمع الجاهلي يقول الشيخ عليه رحمة الله وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف وتؤكل حقوقها وتبتز أموالها وتحرم إرثها وتعظل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه وتورث كما يورث المتاع أو الزابة علي بن عباس قال كان الرجل إذا مات أبوه أو حميه فهو أحق بمرأته إن شاء سكها أو يحبسها حتى تفتدي بصداقها أو تموت فيذهب بمالها وقال عطاء بن أبي رباح إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبفها أهله على الصبي يكون فيهم وقال السبي إن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها وكانت المرأة في الجاهلية يتصرف ماءها الكيل فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها يؤخذ ما تؤتي ما تؤتى من مهرها وتمسك ضرارا للاعتداء وتلاقي من بالها نشوزا وإعراض وتترك في بعض الأحيان كالمعلقة ومن المأكولات ما هو خالص للذكور ومحرم على الإناث وكان يثوب للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد وقد بلغت كراهية البنات الى حد الوأد ذكر الهيثم ابن عدي على ما حكاه عنه الميداني ان الوأد كان مستعملا في قبائل العرب قاطبة فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة فجاء الاسلام وكانت مذاهب العرب مختلفة في وأد الاولاد فمنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة حقوق العاربهم من اجلهن ومنهم من كان يئذ البنات من كانت زرقاء أو شيماء يعني سوداء أو البرشاء يعني برصاء أو كسحاء يعني عرباء تشاؤما منهم بهذه الصفات ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر وهم الفقراء من بعض قبائل العرب فكان يشتريهم بعض سرات العرب وأشرا فيهم قال فعفعة ابن ناجية جاء الإسلام وقد فديت ثلاثمائة موؤودة ومنهم من كان ينظر إذا بلغ بنوه عشرة نحر واحدا منهم كما فعل عبد المقالب ومنهم من يقول الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون فأنشق البنات به تعالى فهو تعالى حق بهما وكانوا يقتلون البنات ويأدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان وقد يتأخر وعد الموؤودة لسفر الوالد وشغله فلا يأدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل وقد حكوا في ذلك عن أنفسهن مبكيات وقد كان بعضهم يلقي الأنفى من شاهق طيب هو الكلام الآن يعني كلام عن وضع المرأة قبل الإسلام وأنت ترى الآن أن وضع المرأة قبل الإسلام يعني في الجاهلية العربية كان وضعا سيئا للغاية وحتى لا يقال ان العرب كانوا بدعا في ذلك هو يعني قدم اولا ان المرأة في بلاد الروم وفي بلاد فارس كما سبق ووضحنا كانت سلعة وكانت هذه المرأة للمتعة فقط كانت سفر اليدين تقدم الطعام وتقدم الشراب فحسب لا تزيد على ذلك يعني كانت الحياة كلها بالنسبة للمرأة مجرد انها ترط الرجل طعامه ثم تعطيه بعد ذلك شهوته فتحولت الى كائن غير ادمي ولكن الإسلام جاء فكرنا المرأة خلاص مش أتكلم على تكريم المرأة للإسلام ولكن أنظر كيف كانت المرأة قال الرجل أولاً كانت المرأة في المجتمع الجاهلي طبعا نحن نتكلم على الجاهل التي سبقت الإسلام وإحنا بقوله الرجل بيتكلم كذا عشان يقولك إنما يعرف قدر الإسلام من عاش الجاهلية ما حدش يعرف قدر الأمان إلا من عاش الفوضى أو عاش الرعب محدش حدش قدر الصحة إلا من جرب المرض قال كانت المرأة في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحيف طبعا الغبن هذا اللي هو أخذ الحقوق يعني ذلك ربنا سبحانه وتعالى سمع يوم القيامة يوم, يوم التغرب خداع وقال الحق تبارك وتعالى هذا الكلام المبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال نعم تاني مغبون يعني مخدوع فيهما كثير من الناس فالمرأة كانت تتعرض لهذا لهذا الغبن الغبن في التجارة نوع من أنواع نوع من أنواع الخداع ونوع من أنواع أكتل الحقوق فهي يؤكل حقها فقال عرضة غبن وحيف والحيف هذا من أشد, الإيه؟ من أشد أنواع الظلم تؤكل حقوقها لم يكن للمرأة حقكما سوفصل وتبتز أموالها وتحرم إرثها وتحرم إرثها قال وتؤضل بعض الطلاق طبعا الإعضال لبعض الطلاق ده إن الرجل لا يردها ولا إيه ولا تعذبوهن مش كده خلاص عشان ما تكونش حالة الايه حاله الضراط ان المرأة تكون معلقة يروح يسيبها عند اهلها لا هي متزوجة ولا هي مطلقة فهذا نوع من, من من من الانواع اسمه اسم الاعضال سايبها كده ايه معلقة دون ان ايه دون ان يحدد موقفها سواء من الزواج او من غير الايه او من غير الزواج حتى اذا طلقت تظل على اسم ذو لا أحد يستطيع أن يقترب منها ولم يكن المرأة تتزوج بعد الرجل سواء كان بعد وفاته أو بعد طلاقها إلا إلا كانت المرأة نفسها شريفة وقوية زي محفظ مع هند بنت أتبة اللي هي زوج أبي سفيان واللي هي أم سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن معاوية وعن أبي سفيان وعن هند أمه أيضا فهي هذه المرأة كانت قد تزوجت برجل ثم هذا الرجل قدح فيها فجاء أبوها اللي هو أتبة المرضعه ثم اخذها الى كاهن باليمن ووضع الايه وضع حبة على اير الفرس بحث هي لا ترى فقال الكاهن قد خبأت خبيئا انا مخبي حاجة قال نعم خبأت حبة على اير على اير فرس فعلم انه صادق فيما يقول طبعا دي الكهانه نحن لا نؤمن بها فبرعها مما قذفت به فتزوجها ابو سفيان خلاص بنحن نتكلم عن جاهلية مش نتكلم عن الإسلام لأن الإسلام غير مفاهيم كثيرة أو إن احنا عندنا قصة شهيرة جدا اللي هي خديجة رضي الله عنها وأرضها وقد كانت رضي الله عنها قد تزوجت برجلين وماتا عنها يعني ماتوا في حياتها وهي بقيت حتى تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو رجل بيتكلم على الثواب الأعظم لا يتكلم ولا يتحدث عن إيه عن الأشراف ومن أشراف دائما ما يكون لهم ما يمسكون به عن مخالطة الإيه عن مخالطة غير الأشراف يعني الضعفات. قال وترف كما يرفل متاع أو الدابة المرأة يعني لم يكن لها إيه لم يكن لها قيمة خالص. ثم بدأ يفصل. قال عن ابن عباس كان الرجل إذا مات تأبوه أو حميه اللي هو ال ال الحم من هو مين يعني الحم اللي هو أخوه مثلا خلاص. ماشي ؟ زي سيدة قال الحمر والموت وهو اخل ايه ؟ اخو الزوق اذا مات الاب او الاخ مين هيكون احق بالمرأة ؟ الاخ او الابن يعني مثلا واحد ابوه مات وشاف ان ان رات ابودي شلوه وتعجيبه شوية فيأخذها لنفسه يكون اولى الناس ده وربنا سبحانه تعالى حرم هذا ولا تنكح وما ينكح ايه ؟ ما ينكح اباؤكم خلاص ده على سبيل التحريم القاطع قولا واحدا حرم اصلية ما فيهاش ايه ما كلام مش فرما اختلط الحاجة اي ان اخوه او واحد اخوه مات فياخد ايه فياخد اخته خلاص فهو احقه بالمرأته يعني لا يشاركه احد فيها ان شاء امسكها يعني يخلىها في البيت اتجوزها بقى اتجعلها جارية ما عندوش مشاكل او يحبثها حتى تفتدي بصداتها او تموت فيذهب بمالها دي مسألة اخوانا من المسائل الصعبة جدا ان واحدة المفترض ان الصداق حق لها يعني احنا عندنا قاعدة كده ان الصداق اللي هو المهر اللي هو النحنة اسماؤ كلها كده يعني ان المهر يستحق باقرب الاجلين يعني اقرب الاجلين يعني واحد مثلا كاتب مؤخر صداق مثلا حوالي عشرة I,000 فالعشرة I,000 دول يكونوا من حقها باقرب الاجلين يعني اقرب الاجلين الاجل اللي هو التهائي المود يعني يا إما بالطلاق أعاذنا الله وإياكم يا إما بالوفاة يعني إذا ترفي الزوج الفلوس بتاعه المؤخر الصداق هذه حق الزوج ودينة عن الزوج لابد أن يسبق لهذه الزوج هم ما عندهمش كده ده هي كمان كانت تدفع الصداق وتفتدي نفسها يعني شوف أنت كنت فين وبإيه فين بعد ما كنت تدفع بيتدفع لك علشان بس سماسرة الأعراض دول سماسرة مهرة لسلع المغشوشة سماسرة الأعراض اللي يقولوا المرأة الإسلام ظلم ويطلع واحد يعني يقولك ملك اليمين وما ملك اليمين والقرف اللي احنا بنسمعه ده لا الإسلام جاء للمرأة يكرمها على أساس أنها المرأة المخلوق مش المرأة الأنفة لأننا لو نظرت بالمرأة أنها المرأة الأنفة فقط يبقى حستخدمها في إعلانات الملابس الداخلية إعلانات أمواس الحلاقة حستخدمها فعولة بالليل دي متانة المرأة عند هؤلاء ولكن الإسلام حصبها ونقلها من مساحة الظلم إلى مساحة أفضل وهي مساحة الإيه مساحة التكريب ولقد كرمنا بني آدم وهنا قال بني آدم ما قالش بنات آدم ليه لأن هنا للتغليب لتغليب الرجال على النساء اسمه التغليب في القرآن لكن بني آدم كلهم ماشي لم يتيجي راح تقول لانت عندك ثمن ولاد يقول لك أنا عندي ثمن ولاد ثلاثة بنات وثلاثة صبيان بس يقصد بالأولاد كل مولود ومولودة أيضا فيبقى الأمور ماشي, بالإيه؟ ماشي بالطريقة دي ماشي قال إن شاء مسكها أو حتى تفتدي بصداقها أو تموتها فيذهب بمالها ياخذ هو الفلوس بتاعته وقال عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح ده احنا يعني عادينا توقف معاه لما نتكلم على عطاء بن أبي رباح هذا الرجل الذي كان عالما وكان قد أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عشان بس أخذنا ال ال ال الكلام يبقى, يبقى مفيد أنا مش عارف الخراساني اكتب لي الاتنين دول الله يشتراك مش مش مفهم يقفل لي تاني يقفل الله سترك شغل الخدس لا لا مفيش مشاكل بس حدي انا خلاص كده القد من يقفل لي تاني الله سترك بصوا مخوانا انتو شاكين الاسم الاولاني اللي هو عطاء ابن ابي رباح ماشي عطاء ابن ابي ايه ابن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح هذا كان مكيا بحيث ان هو من اهل مكة احنا بنحسب هو مات فين او ان هو الوذين اراه حديثه مين هو كان متكيا فعطاء هذا اخذ عن ابن عباس التفسير كله ماشي اخذ عن ابن عباس التفسير كله وكان هذا الرجل يدخل عليه الامراء والملوك فيستفتونه وهو في هيبته لحد عبد الملك بن مروان وقال لأولاده انظروا الى هذا الرجل فهو كان عبدا كيف يجله الناس وهو بيطوط حول الكعبة اخلوا له المطاف ولم ي والمطافة لعبد الملك بن ران وده تقدير العلماء لما شوف اسم عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس يبقى خلاصا كده ايه مستريح ما عنديش مشاكل لكن الاشكال فين لما لاي عطاء الخراساني لان عطاء الخراساني هذا سمع من عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سورة البقرة وسورة آل عمران بس ما سمعش اكتر من كده يعني سمع منه تفسير سورة البقرة وتفسير سورة آل عمران ولم يسمع منه أكثر من هذا وعطاء الخراساني ده متأخر شوية يعني متأخر عن عطاء ابن أبي رباح ماشي طب أنا أعرف إزاي ده عطاء ولا يعني عطاء ابن أبي رباح ولا عطاء الخراساني في واحد اسمه ابن جريج ماشي ابن جريج ده هو ليمن اللي يبقى راوي عن عطاء الخراساني يرويش عن عطاء ابن أبي ابن ابي رباح دي بتكون علامة مميزة في هذه الايه في هذه المساله ماشي يا اخواننا عشان بس نوضح الايه نوضح الامر طيب قال عطاء ابن ابي رباح ان اهل الجاهليه كانوا اذا هلك الرجل فترك امراه هلك يعني مات يعني ماشي وكل هلك دي مش عيب ولكنها تستخدم مع الايه تستخدم مع ال ال اوفالنت اكثر مما تستعمل مع الايه مع المؤمن خلاص إلا في موضع واحد في القرآن حتى إذا هلك قلتم لم يبعث الله من بعده رسول وهنا استخدوا اللفظ الهلاك دونه كان مؤمن آل فرعون يتكلم هنا عن مين؟ عن سيد يوسف استخدوا اللفظ الهلاك هنا ليه؟ لأن يعني أراد الله عز أن يقول أن شريعة يوسف قد اندفرت من أهل نصف فصاروا كفارا بعد أن كانوا قابق أو أدنى من الإسلام يعني بعد ما كانوا خلاص حيسلمهم وشايفين سيد نعوف ورسوله لكنهم جاءوا فايه فأهلكوا شريعته فصار اسم سيد نعوف هالك عندهم لا يستخدم شريعته هاليتة عندهم ماشي خلاص قال إذا هلك الرجل فترك امرأة حبها أهله على الصبي يكون فيهم يعني لو أو عندهم صبي صغير هو ممكن يي يروح, يروح يتزوج ال يروح يتزوج اللي هي البنت الصغيرة بيت او الزوجة دي خلاص ماشي على اساس انه هذه الزوجة تكون ايه تكون يعني تكون له هو لان هي للاسف الشديد يعني صارت سلعة وصارت ايه وصارت شيئا يباع ويشترى صارت شيئا يباع ويشترى خلاص أوه احنا عاملين احنا معلش متشكل من من شبه حزب النور اه والله عاملين متشكل من شبه الحزب النور قله ادب متناهيه شبيحة من المعضلات توضيح الوضعات تيجي تفهمه حاجة مفيش فايده هم عنده ياسر برهاني ده يعني استغفر الله العظيم يا رب حزب النور يعملوا صح يعني لما كانوا في في الدستور مع في التسيسية مع الاخوان كانوا بيسبحوا بحمده دلوقتي انقلبوا على الاخوان اعوذوا بالله من غضب الله اعوذوا بالله من غضب الله الله الناس دي احتوه اللي كدعوا ديته قال السدية السدية ده مش محمد ابن مران السدي اللي هو الكباب عن ابن عباس لا ده سدية تاني ماشي؟ وانا كنت اعجب عليكم يا اخواننا ان دايما الشيعة لما يجدهم ان فيه مسلم قد بزغ نجمه يروح عاملين ايه يروح عاملين واحد على اسمه كنت في فيه عالم من العلماء اسمه بكتيبة كان عمل كتاب رائع اسمه الامامة والسياسة كان بيتكلم فيه عن الخلافة وعن سياسة امه الدين وعن الشريعة وطبعا يعني قال في الشيعة فيه ما قال فالشيعة علشان يأخذها في الكتاب رح معملين كتاب ثاني اسم الامامة والسياسة وسموا الذي كتب الكتاب بابن كتيبة عشان ايه عشان يلبسه على الناس فتقول انت لما تلاقي اسمين الاسمين بنفس الكتاب تقوم تقع في, في صاحب هذا الكتاب زي ما حصل مع مين زي ما حصل مع ابن الجوز ابن الجوز اعترض اعتراضا شديدا على ابن قتيبة وقال رجل اسمه قتيبة او ابن قتيبة وكتب كتابا اسمه الامام والسياسة وشن عليه تشميعا شديدا ولكن لم ينتبه ابن الجوز عليه رحمة الله لان ابن قتيبة الشيعي غير ابن قتيبة ليه السن وان الكتابين يختلفان وطبعا النبيين اكتشفون هذا هم اهل السنة والجماعة وهم اعرف الناس دين بابن قتيبة يعني انا على المستوى الشخصي كان لما كنت بعمل البرنامج اللي هو بتاع قناة الحكم هو بتاع رد السهام كنت برد على ياسر الحبيب اللي هو الشيعي فما لقيتهم مسمين واحد عندهم ردو ردو ده اللي هو بيقول ال بيقول ال بتاعتهم أو الندبات بتاعتهم بيعني المندبة مسمينه حامل الطاهر على بنفس الإيه بنفس الإيه على شان من حد ما سكت حامل الطاهر فين يخرج الاسم إيه لما يخرج الاسم على أساس إني مش أنا لأ بالرجل اللي بيقول ال الترديدات أو الندبات بتاعتهم هما هنا السدي اللي بتاعنا ده مش, مش محمد بن مراني السدي هذا السدي السمي فقال إن الرجل في الجاهليات كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك مرأته فإن سبق رارف الميت فألقى عليها فوبه فهي أحق فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فأخذ مهرها وإن سبقته فذهبت إلى هي فكاهي فهي أحق بنفسه اللي كم جحصل من الست كيل فرجل أول واحد يلقى عليها توب ما جاهلية يعني انت بقى ايه قول فيها كل حاجة فيقوم يرمي عليها توب لما يرمي التوب دى عليها تبقى بتاعته وفي اخ وابن وممكن يكون فيه والد يعني والد وابنه مات عنده زوجة او اب مات وابنه موجود ومرتبه موجوده او اخ مات واخوه جاي اللي يلحق يرمي عليها توب فيقوم لما يرمي التوب اللي يحصل يخدها اين عجبته تزوجها ماشي اين ما عجبتوش هيبطي اسلا في البيت. يعني ليه يجوزها ويأخذ المهر بتاعها كمان لان المهر ده يا جماعة حق الفرج فيوم هو ايه ياخد مهرها ويريها يبقى فرض سلعة ولا لا يبقى غبنة واخذ حقها ولا لا ماشي يبقى هذا هو ما كان في امر ايه في امر الجاهلية قال الشيخ وكانت المرأة في الجاهلية يطفف معها الكيل التقصيص هنا انك انت تاخد حقك كاملا تستوفيه ثم بعد ذلك لا تستوفي ايه حق غيرك او لا يتوفي حق غيرك ويلو المتففين ولذلك ابن عباس دخل عليه رجل فرآه في المرآة يتزين فكأنه تعجب انت ابن عباس يا جميل يا حلو يا عالم الامة يا حبر الامة يا ترجمان القرآن يا من لك رسول الله بكل تتزين في المرآة فقال اني لا احب ان تستنقف حقها يعني تكون حقك منها ثم بعد ذلك تمنعها حقها ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فكما أن للنساء زينة فللرجال زينة زينة الرجال بقى مش يروح يعمل حواجبه ولا يروح مثلا يحلق لحيته اللحية زينة الاكتحال للرجل زينة قص الأضاطر زينة السواكو زينة ناشيه في نفس التوقيت حفق الشارب زينة ناشيه أو حلق الشارب للرجل الذي أنتم الأربعين زينة كل هذه زينة تقول للرجل حتى لا تنظر المرأة إليه إلى غير القصة بس يعني كلما بحثت عن اسنادها لم اجد لها ايه اسنادا يرضين فكلما اروح اشوفها بس يعني بتعجبني ان امرأة ذهبت برجل الى عمر فطلبت منه الطلاق قال اطلقني منه ليه قالت انه ايه يعني اشعث اغبر الراجل رايح شعره منكوش ماشي مطرب الزهر عليه ما كانش بيغتفل كثيرا فامر عمر الرجل ان يذهب وان يغتسل وان يغير ثيابه ثم يأتيها فلما رأته قالت لا والله لا اتركه لا ده حل بس المهم ايه المهم اتحموه <تصفيق> ماشي. فيه وفيه ما كده فيه واحد كده لما تمبف شوية يقوم يتشال الجلخ اللي عليه يقوم يتمبف خلاص وفي بعض الاخوة مش مشكلة عنده ريح تبقه حلوة ريح تبقه وحشة مش مشكلة ريحته عرق ما رحتوش عرق غتل سنانه من سنتين غسلها ما غسلهاش خلاص لا لا لا المفروض انك تراعي انك تتعامل مع ادمية كما هي تراعيك انتو الاثنين خلاص كما تتزين لك تزين انت لها ديما اباحه الله تبارك وتعالى قال ولا تتمتعوا هي بحقوقها مناش حقوق خالص عند الرأس يأخذ ما تؤتى من مهرها يعني ابوها ياخده تنسكه ضرارا لأداء وإحنا شكنا الضرار ده وتلاقي من معلها نسوزا واعراضا يعني كأنها حاجة في البتك دائما ماشي لزوم يعني وتترك في بعض الحين المعلقة لا هي مزوجة ولا مطلقة ومن المأكولات ما كان خالصا للذكور ومحرما على الانف في اكل كده كده الرجالة بس تكله والستات ما تكلوش طبعا ده للأسف الشديد في بعض البيوتات تلاقي الضخل الراجل واللي فاضل من انبارح او اللي فاضل من الرجاله تكله النساء والله أنا رأيته بيوتا كهذه ومش من بعيد يعني مثلا ما, ما كلملتش خمسة أجر شهر وانا شايت حد بالدهري الطريقة يعني وكان وسؤول الرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غير تحديد يعني مفيش مشاكل عايز تجوز أربعة خمسة ستة مية ما عندوش أي مشاكل بغير إيه؟ بغير تحديد انت تفكرين الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عنده تسع نسوة عنده تسع نساء ماشي؟ وطبعا الامر مباح للنبي صلى الله عليه وسلم مش مباح لنا خلاص فواحد يقول ايه طب ازاي ده انت كده ممكن تتزوج اكثر من النبي عليه الصلاة والسلام ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان اتجاوز 11 وماتت اسنتان في حياته خديجة وزينب اللي هي ام المساكين رضي الله عنه وارضاه اللي هي زينب بنت بنت خزين لكن دول مات في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وطبعا دول معاه تفعى وربنا سبحانه وتعالى قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن خلاص بعد شمت ثلاثة تقبط كم طب أنا أكتر إزاي أنا ممكن جهاز واحدة طلعها الجوز التاني والثالثة والربعة ممكن أطلع الربعة جهاز طأم تاني أطلع واخد طأم أكتر لي زي ما أنا عايز فاولا ما قمنا بإنه يعني لم أزد على الأربع طبعا إلا في حالات بيكون الرجل له فيها إيه فيها عدة طبعا إحنا كده بنكلم الرجالة مش بنكلم حد ثاني خلاص طي انا أنا أقصد الإخوة حتى مونفلش على الأخوات بيكلم على الإخوة بيكلم الرجالة بيكلم الإخوة الرجالة مش بيكلم حد ثاني ماشي خلاص عارفين كان في واحد بيضرب مرطة في الغيط يعني ضربها ضرب ما اعلم بيه ربنا. فعدت واحدة عجوزها كده فبتقول له انت اخيات بتضربها ليه وتعب نفسك ليه ومحمر في وشك ليه انت روح تجوز عليها فالرجل ما سنعهاش يا بتقول ايه فقالها دي ديئة ليه قارت له بتقول لك الضرب ده ما ينفعش زود شوية خلاص واحنا عايشين في هذه الايه في هذه البيئة خلاص المفاهيم متبدلة والله ارحمه شيخ الشعراوي لما واحد جيه فقال له ما شاء الله واحد بيقول له ايه شرط ان رجل يتزوج على امراته قال ان يكون رجلا بس الشرط تمام قال وقد بلغت كراهوت البنات الى حد الوقت احنا بس مش, مش موافقين على كلام الشيخ هنا في مسألة الايه في مسألة الموقودة تمام انه مش كل العرب كانوا يفعلون ذلك ده هو حي او تم من العرب الذين كاثر فيهم وقت البنات بس وقت البنات عندهم كان لعدة اسباب السبب الاولاني مخافة الايه مخافة العار أو خشية العار لان كان في حرب بين العرب وبعضهم البعض فلما ايجي حرب بعض البنت تسترق فلما البنت تسترق ايه اللي يحصل تقوم تجيب العار لأهلها لانها تصبح امتا يتداولها الرجال فقالك لا انا اقتلها بايدي احسن طبعا دي جاهلية والعاذ بالله اتنين اللي واحد يخاف الفقر على ايه على نفسه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا اولادكم خشية انلاق نحن نرزقهم وإياهم وفي الانعام نحن نرزقهم وإياكم الاثنين اتنين والانلاق ده هو الفقر الشديد عبره بالفقر الشديد حتى لا تخاف الفقر العارض اللي هو بيجي ويروح يعني يكون ظروفك تعباني شواء خلاص والاخير هم من كانوا والعياذ بالله يعتقدون أن رب العزة تعالى الله عم يقولون علوة كبيرة قد تزوج من بنات سرات الجن سرات الجن اللي هم الأسياد يعني خلاص فأنجب الملائكة فألوا الملائكة بنات ودول بنات فألشقوا البنات بالبنات ولكل كفر والعزب الله خلاص تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حد يعني يخلي الناس تحب خلفة البنات عمل ايه قال من ايه من ابتلي بثلاث جوار ها ايوه واجبت له الجنس فقال رجل واثنتان قال واثنتان قال فرأيناه لو قلنا واحدة لقال واحدة ولذلك حتى السلف كانوا يقولون خيركم من ذكر بالأنفة خيركم اللي يجلوا بنت الأول ماشي كل ذا السبب ايه بسبب ان العرب كان عندها هذه الجاهلية من البنت لا الاسلام يرفع إيه؟ يرفع هذا هذه الخصيصة ويرفع هذا المقام ويجعل البنت لها الحق في إباء رغلتها في الزوج ولا تجبر عليه ولا يحرد الإسلام الإجبار بل يفسخ العقد إذا كان فيه إجبار ما ينفعش والمرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي زوجني لابن أخيه حتى أرفع بها خصيصتها فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها فقالت اختاره يا رسول الله ولكني اردت ان اعلم النساء انه ايه لا تعمل شيء خماشي بحث اني لا لا فايه لا ف... على اساس ان الاسلام يرفع من خفيفة ايه من خفيفة الناس ثم يقول قال فعصاعة ابن ناجية جاء الاسلام وقد فديته ثلاثة مئة موؤودة بس الكلام ده يعني مش ايه الكلام ده مش, مش مش مش موفق وانما كان معلوما ان هناك من احيا الموعهده احيا الموعهده يعني ايه يعني كان يطلب من اربيها ان يتركها وينفره عليها ده كان موجود في العرب بس المشكلة ان الحكايه كانت بتمشي ازاي ان واحد يطلع على جبل شاهق يعني جبل عالي ويرني بتر ما تعرفش اي قسوة واي قلب قد من الصخر من الصخر هذا طبعا هم حكوا مرة ان سيدنا عمر بن الخطاب قال وقالت ابنتي طف الجهة كانت تنسحوا الطرابة عن لحيتي لا لا لا لا خالص القصة دي غير سليمة ما رواه ابن الجوزي عليه رحمة الله كان كالاتي ايه بقى اللي رواه ابن الجوزي عن الشيخ ابن الجوزي لما رواه في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه قال الاتي قال انه رجل كان يجلس في مجلس عمر فقال والله يا أمير المؤمنين لقد رأيتني وأنا أدفل ابنتي يعني موقودة وهي تمسح الطرابة عن يحياتي وهو الراجل هنا قال لك ليه كان بيتأخرهم أدفه في وقت البنت لأن الراجل كان في رحلة تجارية فيجي والبنت كبرت شوية ووعية فيقوم يدفنها وإيه ويقتلها ماشي؟ خلاص فلكن حكى الراجل هذه القصة بكى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بكاء شديدا حتى قال له الناس ابكيت امير المؤمنين أبكيت امير الايه المؤمنين ماشي طبعا هو ذكر كمان سبب ان البنت ممكن يكون فيها عيب ماشي فقال انه ممكن تكون زرقاء يعني لونها مزرق او شيناء يعني هو هو الشيماء مش السوداء لا الشيماء اللي فيها اللي هي احنا نقول عليها ايه, ايه مش عارف اللهم الامشي, الامشي بس هذا كان عند العرب رائعا يعني يحبوه يعني السمار اللي هو فيه فيه الجمال وفيه جرة الانفال فقالوا السمرة نصف الجمال خلاص فهو يقصد كده تمام بس بعض العرب كانوا يكرهون هذا تمام ماشي أو برشاء يعني فيها برص الأذن بالأوكس في عرق تشاؤم بهذه الإيه بهذه الصفات فعنا العرب كان عندها التشاؤم الطيرة كانت تتطاير من زوي العهات فيقولك لا أنا مش عايز إيه؟ مش عايز حد صاحب عه أنا بس حس بهذا لأنه ساعة عشر دقائق